غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن يوم الفصل كان مقاتا يوم يوم فخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدا للطاعين ما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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازاً حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً وَكَأَسَنْدِهَا قَوْمٌ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَهُمْ وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِرْوَبٍ كَعْطُونَ حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَوَاحَمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يوم يقوم الروح والملائكة صف اللّايات كلامون إلا من أذن له الرحمن إِلَّا مَنْ أذن له الرحمن وَقَالَ صَوَابَةُ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ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 ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله الله